وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل صحيح انكم تقولون بان جماعه الاخوان المسلمين والتبليغ وغيره داخل في السلفيه هذا كذب وافتراء ما يدخل في السلفيه الا من كان على منهج السلف اذا كانوا على منهج السلف فهم سلفيون اما اذا كانوا مخالفين لمنهج السلف فليسوا سلفيين رسول الله عليه وسلم قال في الفرقه الناجيه من كان على مثل ما انا عليه اليوم وصاحب الرسول ما تركنا بدون بيان بين من هو السلف من غير السلف نعم يقول اخسر الله عليكم انتشرت في مواقع الانترنت فتوا لكم حول جماعه الاخوان المسلمين وانهم من اهل السنه والجماعه فان هذا صحيح انا ردت على هذا لكن ما يقبلون اللي عليهم ولا انا ردت على هذا في حينها وقلت انا اتبرع من منهج الاخوان المسلمين وبينت منهجهم في نفس الرد لكن ما ينشرون اللي عليهم نعم